طب احنا دلوقتي احنا نتكلم على ايه على الفعل المضارع كده احنا خلصنا الفعل الماضي وقلنا اللي هو ليه تلات احكام مبني على الفتح وده الاصل مبني على الضم في حالة وام الجماعة وابني على السكون في حالة الايه ضمير الرفع المتحرك ماشي زي ايه فعلنا ماشي فعلتو تأدي تأيل الفاعل فعلنا ناء الفاعلين فعلنا النسوة النون دي نون للنسوة فاعل ماشي فتلاقي القيام مثل ممضيور مبني على السكون فعل الأمر يأمى مبني على السكون ودا الأصل يأمى مبني على حثف الآخر أو الآخر تزال معتلل إيه الآخر اغزو ما نقولش اغزو نقول اغزو وزين يعني خليتها زين إخشاء ما بيقولش إخشاء ونحط ألف أو ألف لينة لا بنحط إخشاء وأخرتها شين سيبانس. بيبقى حاذق حذ... لا تنس لا تنس هي إيه لا تنسى ماشي ولكن ما بيبقى نحطش إيه الألف لينة بيبقى سين أخرت طيب تالت حاجة على حذف النون لو كمّل الأفعال إيه الخمسة إفعالي ما بيقولش إفعالينا إفعالة ما بيقولش فعلاني. ماشي؟ فبنحزف النون. ده حكم فعل إليه الأمر هنيجي بقى على حكم فعل المضارع هنلاقيه ليه حكمين حكم باعتبار أوله اللي هو أحياناً بيبقى مضموم وأحياناً بيبقى فتوح ودي هنعرفها وحكم باعتبار آخره باعتبار آخره في إما معرب وده الأصل والمعرب بيبقى مرفوع إلا لو دخلت عليه أداة نصب أو جزم. دخلت عليه أداة نصب تنصب ودخلت عليه أداة جزم مته تزيد. يا إما مبني والمبني ده يا إما مبني على الفتح لو دخل عليه نون التوكيد زي إيه لنصف لنصف عام بالنصي أو زي إيه ازاي وان لم يفعل لا ايه لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين فكل ده ايه فعل مضارع مبني على الايه مبني على الفتح أو مبني على السكون لو دخلت عليه نون الايه نون النسوه يعني تفعل ن يا على الايه السكون ماشي نقرا بقى كلام الايه كلام الإمام في المتن بيقول إيه بيقول ومضارع ويعرف بلم يعني المضارع ده يعرف بإيه بلم فبتقول لم يغلق الباب مثلا لكن ما بتقولش لم أغلق الباب ولا بتقول لم غلق الباب ولا بتقول لم الباب لا ينفعش يعني تنفعش غير على فعل لازم فعل مضارع وافتتاحه بحرف من حروف نأيت يعني بيبدأ بحرف من حروف إيه نائت نح نقوم وأقوم ويقوم وتقوم فلو للجامعة بتقول نقوم ولو لضمير المتكلم بتقول إيه أقوم ولو للغائب بتقول يقوم أو تقوم لو إيه تقوم للمخاطب أو للغائب للأنسة يعني تقوم ماشي طيب بس إيه افتتاحه بحرف من الحروف نا أي تدي مش علامة عليه مش علامة إيه عليه ده بيقول لك اللي هو بي... دايما دائما بيبدأ لكن ممكن أي فعل ماضي يبدأ بأي حرف من الحروف دي ماشي طيب ويضم أوله إن كان ماضيا رباعيا كي يدحرجه ويكرن نحسني اسمه وانزاح أنت أنت عارفه يعني نروح لكل واحد لواحد ماشي ويفتحه في غيره كي يضربه ويجتمع ويستخرج طيب يبقى ليه حكمه في أوله حكمه في أوله إيه اللي هو بيضم إن كان ماضيا وربعيا يبقى لو ماضي لا لأقصد إن كان ماضيه ربعيا لو ماضي رباعي زي ده حراجة والماضي الرباعي ده مفوش زيادة ده حراجة كل أحرف إيه أصلية الداء والحاء والراء والجيم حروف أصلية أو أكرمة أكرمة ده إيه فعل برضو ماضي رباعي وإن كان في حرف زائد اللي هو الألف اللي إيه في أكرمة هي أصلها كرمة ولكن ترامة فعل رباعي بكل أنواع الفعل الرباعي يبقى في الحالة دي إيه يضم بالإيه مضارعه بالياء ودي مهمة جدا عشان في ناس كتير بتغلط فيها يعني أي أحد في اللغة العربية من الشخص العربية أصد الإخوة اللي هم لسه جداد اللي إحنا يعني بنابطة الحتة دي نضم المضارع بلان ايه ماشي طيب ويفتح في غيره قا يضربه ويجتمع ويستخرج يبقى غيره ده سواء ثلاثي زي ضارب يبقى يضربه او خماسي او اكثر زي ايه اجتمع ده ايه خماسي استخرج ده سداسي فكل يبقى ايه يفتح اللي إيه اول ويسكن بكده كده احنا خلصنا ايه خلصنا حكمه اللي في اوله احنا قلنا ليه حكمين حكم في اوله اللي هو ممكن يضم او ممكن ايه يفتح بيضم امتى لو فعل رباعي بيفتح امتى لو غير كده ويسكن انا اخد بقى الاحكام اللي في اخر الفعل المضارع فعندنا اما معرب واما ايه مبني ولو كان مبني اما يسكن واما ايه يفتح فيقول بقى ويسكنوا آخره معنون النسوة نحو يتربص ناء وإلا أن يعفونا. ماشي فاتربص الفعل مضارع كده حطنا عليه معنون النسوة يبقى تربص ناء إلا أن يعني النسوة يعني تعفو ماشي فايه في هنا أصله ايه الفعل لو مذكر يبقى يعفو صح حطنا علينا النون النسوة يبقى يعفونا ماشي ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديره يبقى بيفتح إمتى مع نون التوكيد طالما مباشرة طرامة نون التوكيد دي مباشرة للفعل يبقى بيفتح زي إيه ليوم فينبد والنون التوكيد بعد الذل على طول ماشي يبقى في الحالة دي إيه؟ بيفتح يبقى أبنى على الفتح ماشي؟ فهي الأصل ينبذ وإحنا حدثنا ينبذن عشان إيه نأكد يعني ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتب لتبلغن فإما ترين ولا يصدنك فلك يعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد يبقى يقوم ده إيه؟ ولا اتصل بين النسوة ولا اتصل بين التوكيد، فبالتالي ايه هيوع ولا تَتَّبِعَنِّي سبيل المجرمين. هنا في نون التوكيد ولا لأ في نون التوكيد هي أصلها لا تتَتْتَبِعَا ودخل نون التوكيد عليها طب ليه إعرد وما تبناش عشان هو لك نون التوكيد المباشرة فهنا في ألف الإثنين فعشان وجدت ألف الإثنين يبقى يعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان فلي تتبعان هنا وعربت عشان في ألف الاثنين طب ليلى تبلون هنا وعربت أصلها إيه لا تبلة صح وبعدين لا تبلون وبعدين لا تبلون دي وو الإيه وو الجماعة فعشان وجود وو الجماعة فهنا إيه بقى معرب ما بقاش مابنى على الفتح فإما ترين نام أصلها إيه فإما ترى ماشي وبعدين تري انتي وبعدين ينام ماشي فالياء دياء المخطبة مش حاجة فصلت الفعل الراء على الإنون التوكيد في ذلك إيه لا, لا يصدنك لا يصدنك أصلها إيه لا يصدننك ماشي فلأن في التقدير دي مش مباشرة فلذلك ايه عربت هنشلح بالتفصيل الكلام ده نخش بقى على الشرح نقول ايه صفحة 49 ولما فرغت من ذكر علامات الامر وحكمه وبياني ما اختلف فيه منه سلست بالمضارع فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه ماشي بدخول دي ايه دفاعي نح لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فتقول لم يلد ما ينفعش تقول لم ولد لم ولد ما تنفعش ولد ينفع تقول لم لد ما ينفعش ماشي وذكرت أنه بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيته نأيته نون ألف يأته وهي النون والألف والياء والتاء نح نقوم النون للجمل وأقوم للمتكلم أنا يعني ويقوم للغائب وتقوم للمخاطب يعني تقول أنت تقوم أو للغائب الإيه المؤنث يعني تقوم هند ماشي وتسمى هذه الأربعة اللي أنا أйтدي النون الألف والياء والتاء أحرف المضارع ماشي طيب وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها ايه هو الحكم اللي بعدها اللي هو يقول لك يضم اوله انت ويفتح ايه اوله امت ماشي لا لأعرف بها الفعل المضارع انا ما زكرتاش انا بعرف بها الفعل المضارع ليه لان وجدناها تدخل في اول الفعل الماضي شوف ابن هشام دقيق جداً يعني هو ايه اه منطقي تمام يعني نحو على منطق ايه لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي نح أكرمت زيدا فالفعل الماضي أكرمت أوله إيه ألف وتعلم وتعلمت المسألة فالفعل الماضي تعلمت أوله إيه تا ففي الحالة دي ما ينفعش أقول اللي هي علامة على علامات إيه الظال ونرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجسا نرجس دي يعني زي يعني زي يعني آه حاجة ريحة كده ماشي ويرنأت الشيبة إذا خضبته باليرناء وهو الحناء باليرناء ماشي وهو الحناء وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه يبقى نرجست الدواء دفعا الماضي ولكن أوله نوم ويرنأت برضو نفسك طيب فلما فرغت من ذكر علامات المضارع بقى أنت لكم علامات المضارع اللي هو إيه الولم، <تصفيق> ماشي؟ شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. فأما حكمه باعتبار أوله، فإنه يضم طاره ويفتح آخر. يضم بيدضم وأحيانا بيفتح. فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف سواء كانت كلها أصولا. نحو ودحرج يدحرج أو كان بعضها أصلاً وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله كارما يبقى هو إيه في المتن قال إيه قال إن كان وضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج يدحرج هنا بيدي مثلاً الإيه للفعل المضارع الأصلي اللي ما فوش حرف زائدة ويكرم هنا بيدي مثال الفعل المضارع اللي ايه اللي هو أربعة ماضيه أربعة بس ايه في زائد اللي هو الهمز فبيقول بقى ايه فيضمه إن كان الماضي أربعة يبقى لو كان الماضي أربعة أحرف سواء انت لقيت الماضي أربعة تأحرف يبقى ضم لإيه المضارع من غير ما تبص سواء كان الماضي ده كل حروفه أصلية زي ده حرجة لما تيجي تدخلها في الصرف تقول إيه فعللة ماشي فكلها حروف أصلية ما ينفعش شيء حرف منهم يدحرج أما أكرمة هي أصلها كاروما والالف دي الهمزة دي زائدة ماشي فبتيجي تعملها في الصفة بتقول إيه أكرمة أفعلها ماشي أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نح أكرمة يكرمه فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله إيه كاروما ويفتحه يعني الفاء الأول بيفتح ان كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها يعني الحالات الثانية كلها بيفتح فالأول لو, لو أقل من أربعة يعني ثلاثة ضربة الماضي ضربة يبقى المضارع بتقول إيه يضرب. وذهب يذهب ودخل يدخل يبقى لو كان الماضي ثلاثي والثاني يعني لو أكثر من أربعة لو الماضي أخطر من أربعة زي نحو لو خماسي انطلق يبقى ينطلق بقى الياء عليها فتحة. واستخرج الياء عليها فتحة يستخرج ماشي? دي بيتفدنا ايه تاني في حاجة تانية اللي هي الايه? في المصدر. وانا مش هايزة بلاش رغباتكم ماشي? في مسألة المصدر. بس دي مش ايه? يعني دي في المصدر. يعني حاجة تانية شوية. استخرج استخراجا صح? الالف بتحطش تحتها هي صح? اما اكراما? ايه? اكراما. الالف بتحط تحتها ايه? همز. معظم الاخوة بتغلط في مسألة الايه? المصدر. ما يجي مصدر بيقول لك احط تحتها الاف ولا ما حطش? بتجيبها ازاي? بتشوف. دي ما لاش بقى بالرباعي والخميز. دي بتشوف لو الهمزة في الفعل الماضي فوق ماشي اكرم وزائدة بتبقى ايه بتبقى الهمزه تحت انا بقولها لكم كده بالبلد يعني ماشي يبقى اكرم اكراما ادخل ادخالا الهمزه تحت اي حاجة بدايتها ا فوق كده في الماضي بتاعها يبقى احط لها ال... ايه لما يكون رباعي طبعا اه لما يكون رباعي طبعا الكلام على رباعي زائده يكون رباعي اه ماشي ما هي الكلام في رباعي كله مش حكاية مش حكايه بقى, بقى لا يعني هي الرباعي يكون الهمزه فوق في الماضي ماشي اما بقى في الافعال التانية اللي هي استخرج استنتج استخرج اللي هي اي دي اللي هي الماضي بتاعها ايه يبقى الايه المصدر بتاعها بيعمل من غير همزه دي ان شاء الله مضطره يعني في اي حاجه اشتغلوا بقى بس طب انت رباعي، أنا بتكلم على الرباعي حتى لو زائد يعني. آه. ماشي؟ دي بتبقى مهمة بس في الإملاء يعني. تلاقيه فيه غلطات كتيرة بتحصل. صحيح. بلو أما حكمه باعتبار آخره حكم بقى الفعل المضارع باعتبار آخره، فإنه ترثا يبنى على السكون وتارثا يبنى على الفتح وتارثا يعرب. فهذه ثلاث ثلاث حالات لآخر. كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، وكما أن لآخر المضار الامر ثلاث ايه حالات. يبقى الثلاث حالات بتعت المضارع في اخره إما يبنى على السكون، إما يبنى على الفتح، إما ايه؟ يعو الأصل الإعراب طبعاً. ماشي؟ طيب فما بناءه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث. نحو النسوة يقومنا. فالمذكر بتاعها يقوم عشان هم راح رحب الله جل ايه؟ يقوم ناء. فبتلاقي الميم على طول هتبقى إيه ساكنة يلعب ناء يدخل ناء يكرم ناء فطالما نون النسوة موجودة يبقى على طول ميم تبقى ساكنة طالما نون فعل مضارع ضرع يبنى على السكون يعني يبنى يعني يلزم طالما بناء يعني يلزم ما بيتغيرش يا مع الحالات هو على طول هيبقى كده في كل حالاته ماشي؟ طيب والوالداته إيه يرضعنا والمطلقات يتربصنا ومنه إلا أن يعفونا لأن الواو أصلي ويواو عفا يعف في واحد بقى ممكن يكون مش مش فاهم قوي يقول لك طب ليه ما يكونش إيه يعفونا اللي هي بتاعت المذكر فهو هيرد عليه دلوقتي يقول إيه بقى لأن الواو أصلي ويواو عفا يعف والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون والنون فاعل مضمر عائد على المطلقات إلا أن يعفون اللواء المطلقات يعني وزنه يفعل وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومون وواو الفعل حذفت والنون علامة الرفع وزنه يعفون وهذا يقال فيه إلا أن يعفو بحذف نونه كما تقول إلا أن يقوم وسيأتي شرح ذلك كله بقى معي. بيقول إيه؟ إلا أن إيه؟ يعفون لو هي بالبلد كده لو هي مذكر هيقول إيه يعفون عشان حذف النون صح يبقى إيه فعل المضارع المذكر السالم ها بإيه اه قصد بينصب بحث في الايه فلو هي قصد بيها ربنا يعني اللي يعفو ده رجال سواء كان الولية او الزوج كان قال الا ان يعفو فطرع قال يعفون يبقى ما تجيبش خالص ايه المذكر ده نون النشوة ماشي طيب ده كده ايه بسرعة طب نفهمها بقى من ناحية الصرف بيقول ايه الا ان يعفون معايا امير ولا فاصل ماشي لو حد فاصل يقول انتوا معداتكم قليل يعني اي حد فاصل يقول. يقول لان الواو أصليا ماشي الواو بتاعت يعفو دي ايه اصليه وعشان هم ستات فحطنا نون النسوة فبقت يعفون والواو أصلا ساكنه فما فيهاش اي مشكله وهي واو عفى يعفو ماشي والفعل مبني على السكون اتصل بيه بالايه بالنون والنون فعل مضمر يعني إلا أن يعفوا المطلقات عائد على المطلقات ووزنه لو أنت جبتها بالصرف بقى وزنه عندك ايه الياء دياء المضارع يبقى اتسمى زي يعفو فعل يبقى يفعل والنون نون النسبه بتحطها يبقى, يبقى فعلنا ماشي يا امير ماشي تمام ماشي يا احمد احمد ابو لبله عايه ولا الدنيا ضابطه ده لطشت وفصت من انت <تصفيق> طيب ماشي وليس كذا وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون انت بقى لو قلت الرجال يعفون معروة ها دي ايه دي معروة ماشي طيب اولا مش مسألتنا بقى مش الاية عشان الاية قلنا ان موجودة فلو ان موجودة خلاص طيب الرجال يعفون بقى الواو اللي موجودة دي واو ايه واو الجماعة لأن تلك لو ضمير الجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومون يعني يفعلون ماشي؟ طب طب هادلئات الأصل فيها إيه المفروض؟ يعفون يعني في وين يعني يعني أصل الجملة في الأول يعفو ونحط واو والنون بتاعت الايه؟ بتاعت الجماعة طيب راحوا حذفين ايه؟ واو الفعل طب ليه حذفوا واو الفعل؟ قال لك إيه النون علامة إيه الرفع قصدي متأسف الثانية آآ أنا أقول لكم ليه أقول لكم ليه إيه هدلوقتي في التقى إيه ساكنين الواو الواو ماشي فقال لك الواو دي اللي هي بتاعة الفعل اتضم اللي في الفاء تدل عليها اتضم اللي في الفاء إيه Tulaa se. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä. on Se on on Se العين والفاء موجودين يبقى فاء والعين موجودين بتاعه تفعل طب انا معناه الصبره كان هيبقى احسن ماشي الواو بتاعه الفعل نفسها اتحذفت فهنشيل اللام فهيبقى ايه يفعون اه يبقى يا عفوا يفعون يفعون يا عفوا دي غلط ماشي يفعون انتوا يعفون ولا يفعون يفعون يا عفوا عندي يعفون ماشي اصلا يعفون على وزن يفعون اه اذن يفعل وهذا يقال فيه إلا لما تيجي بقى ايه تنصبها لما تيجي تنصبها تقول ايه إلا أن يعفو بحثنني ولذلك ربنا هنا أصدع النساء مش أصدع ايه يا الرجال كما تقول إلا أن يقوموا مش أرضها إلا أن يعفو الرجال يعفون تقول فعل مضارع مرفوع بيثبوث انه بس هي تبقى في الصرف يعني تلاقوه في الصرف. ماشي. طيب كما تقول إلى أن يغفوا سياتي شرح ذلك كله. ماشي. المفروض أن يعفو. أن يعفو ولا؟ لا. أن يعفوا. يعفوا. ها. هي بتبقى يعفو لو مرفوعة يعفوا لو إيه منصوبة. يعف لو إيه؟ لا ملزوم. ولا ملزوم. وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن إيه؟ تبشره نون التوكيد لفظا وتقديرا ماشي يبقى لازم نون التوكيد تباشره لفظا وإيه وتقديرا نحو كلا لينبذنا فأصدق لينبذنا في الحطمة فأصلا لا ينبذ أصلا إيه لا ينبذ ولكن ربنا العز يؤكد اللي هو هيلقى في الحطمة إلقاءا شديدا يعني يبقى القاء يعني إيه تعذيب يعني فقال الله عز وجل يوم بذن فأكد باللام اللي هي لها من القسم أو اللي هي من التوكيد يعني وأكد بالنون اللي هي نون اللي التوكيد واحترزت واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلم ماشي طيب قال لك لبقى تتبعان سبيل الذين لا يعلمون حصل إيه اللي فيه ألف الاثنين ما بين تتبع ونون التوكيد فلا تتبع لو تحطتنا نون التوكيد هتقول لا تتبعنا صح؟ طب انت بتكلم اثنين فقلت لا تتبعاني اللي وسيدنا موسى وسيدنا هرون يعني سبيل الذين لا يعلمون فلما تحطت الألف ما بين نون التوكيد والفعل فبالتالي هنعربها طب تقول رب ايه؟ فعل مضارع لا دي ايه؟ حرف جزم صح لا. حرف نهي و و يعني إيش فهي بقي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم هيبقى بقي حذف النون ويبقى النون اللي موجودة دي ايه؟ نون التوكيد فهمت معنا مميزة إبن هشام اللي هو قرآن يعني بديك أمسك القرآن فتحس اللي انت مستمتع يعني مع يعني إيه فهمان طبعا الكتب التاني ده بيجيب لك بقى ايه امثله كلها ايه يا اما من العربي يا اما امثله ايه اللي هي بقى في المدرسة او مش المدرسة بتاعت الايه بتاعه النحو بتاعتنا بتاعه المدرسه يعني ماشي لا تبلون في اموالكم طبعا يعني لو مفيش جزم مفيش هنا حرف جزم اه وعايز احط عليها التبيله دي بقى ايه ايه انتما تتبعان فتقول ايه يبقى انتما تتبعاني بالاصلي هتبقى تتبعان ماشي حططنا لان التوكيد هتبقى تتبعان طيب هنشيل هنشيل بقى هنشيل إيه؟ هنشيل النون هنشيل النون الاثنين عشان السكنين. عشان التوكيد أصلاً عبارة عن نونين النون الاولانيه ساكنه والنون الثانيه نون الإيه؟ نوم بتاعت المثنى اللي هي التابعان الاصلية. هنشيلها ليه? لان الالف دل عليها. فهتبقى نفس الكلمة بالزبط. بس اللي متشالة نوم اللي ايه? الاصلية. اما هنا مفيش حاجة متشالة. أنا متشالة حسب ال... عشان حاس في هي مش متشالة بقى? يعني يعني هنا... اه مش عشان يعني, عشان يعني أصلي, اصلي يعني هي اصلا متشالة. طيب. لا لتبلونا في اموالكم. ماشي? يبقى ربنا عز وجل بيؤكد اللي اللي إحنا سنبلى في أموالنا فالآية شوف في الآية بتقول إيه شوف بقى ما بتعرف النحو بتقول إيه أنت إيه لما لو أنت من غير توكيد تقول إيه أنت ستبلى في مالك لفي ربنا بيقول لك بقى إيه أنت مؤمن لا مؤمن. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين إيه أشركوا أذن كثيرا فدي خلاص طالما انت اخترت طريقك زي ما طريق الرجل واختارت طريق الدين تأكد تماما هيبقى في بلاء وهيبقى في إيه أباء وانت نجاحك اللي تنجح في هذا الاختبار فأكدها باللام تعطى لام التوكيد وأكدها كمان بإيه بنون التوكيد نشيل فأصلها إيه توب لا وما ب بقى بعد جماعة توب لو وبعدين توب لو دي حاطنها بنون إيه بنون التوكيد بيتوب لو إن طيب طب ليه هي مغربة مش مبنية عشان في واو الجماعة طب لو نا. ماشي اصلا كده ولكن طب ليه النون اتشارت الاصلية عشان اللام دي ايه للنصب ماشي يبقى طب لو الجزم اصلي لا طب لو نام لام التوكيد لا لام لا التوكيد لل ايه؟ <تصفيق> هي اللام مش ايوه المعنون فوزي عشان تقاء <أتصفيق> <تكلم> <أتكر> بس <تصفيق> لا مش لام <لأنا> الامر <تصفيق> لا لا لا <تصفيق> <تصفيق> لأن تبلغ في تقدير أن مضمرة عليها طيب مش طيب لو هي مرفوعة عادية هتبقى تبلغون نفس الفكرة اللي انا قلناها فتة تبعية وشيلنا لإيه النون الأصلية عشان نتقال السكنة تبلغونها طيب بيقول إيه يبقى هنا هتبقى ايه هتبقى مرفوعة بالإيه بالواو ماشي مش تبقى الواوين تبقى يعفون نحن حذفنا الساكن عشان عشان حذفنا النون يعفون بتاعت المزطر عفون بتاعت, المزطر. بتاعت المزطر. بس التاء اللام دي خلاص هتبقى التاء دي هتبقى تفضل زي ما لا توم ماشي الباء دي ايه؟ ال- دي <تصفيق> ف لا واللام دي إيه؟ العين صح؟ والواو دي إيه؟ لتوف عونا لتوف عونا ماشي لا لا تف لا تفعى البئه هل أنا قلت البئه الفاء؟ السيلام بالفعل مكتوب فوق. آه لا. لت... لا تفعوا إن. هaji؟ طيب. وكذلك بيقول بقى في فهنا أية في الأول والآو في الثاني واليا في الثالث. فإما ترين من البشر أحد. في هنا تريننا أصلي. أصلها هي طري يعني طري يا يا مريم ماشي ثم قال ايه ترى تري ترىينة يبقى أصلها أصلها تراينة آه أصلها صح ماشي ولما تحطت نون التوكيد بقت حطنا كمان نونين ماشي فبقى في ثلاث نونات ثلاث ما تنفعش فشال الأولى اللي هي الفتحة المفتوحة هي آه. اللي هي الأصلية وحط النون التوكيد وشال النون الأصلية عشان هي بقى قدل لها برد ماشي بيقول إيه بقى ولياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون فمعرب لا مبني وبالتالي هنعريبها بقى وحرك بقى اللياء بالكسر عشان نفق السهم تراين تراين كانت <تصفيق> صح, صح. إن شاء الله وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل ايضا معربا وذلك قوله تعالى ولا يصدنك عن ايات الله حتى لو الفاصل مقدر فهيبقى الفعل برضه معرب ليه هو جماعه هي اصلا ليه يصدوك صح لما غيره من التوكيد ليه عشان نون الايه نون الثانية احدى بس يصدون صح مش هي اصلا يصدون طب انت لا يصدونك يعني انت بايه نهي جزء ماشي فيصدون دي هتبقى يصدوه فهيبقى اصلها لا يصدوك يا ربنا عز وجل بيانها بالسلام اللي هم يصدوا عن آيات الله طيب فهي أصلها لا يصدوك فحطناها نون التوكيد فبقيت إيه لا يصدون لا يصدنك طيب أول نون التوكيد دي إيه ساكن والواو ساكن فشلنا الواو لبقاء داليها على الدال المضمومة فيبقى يصدنك برضو إيه ولا تسمعنا طيب الأول بس نقرأ الكلام وبعد أنه أقول لكم إن شاء الله بيقول لأي مثله غير أن نون الرفع هنا بقى حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال ثم التقس كنين أصله قبل دخول الجازم يصدون النك فلما دخل الجازم وهو هي حذفت النون فالتقس كنين الواو والنون فحذفت الواو لعتلالها وجود دليل يدل عليها والضمة وقدر الفعل معربا. وإن كانت النون مباشرة لأخير رفضاً لأتي خلاص فبيقول إيه مثلاً هنا بقى في يصدون يصدون عملها الطريقة تانية ما جابش بالجزم قال الأولى هنجيب فعل يصدون فالإيه يصدون وبعدين هحط للنون التوكيد تبقى إيه يصدوننك صح؟ هيبقى في إيه ثلاثة اللي هم إيه ثلاث نونات فبقال لك ما ينفعش يبقى فيه توالي الأمثال يعني ثلاث نونات وراء بعض ما ينفعش فلازم نشيل نون من منهم فشلنا إيه شلنا الأولى لبقاء الإيه الواو دل عليها فبقيت يصدون ماشي طيب يبقى أنت بقى لو ما فيش جزم هتقول إيه الناس يصد وعايز تعمل نون التوكيد هتقولها إيه الناس يصدنك نكا هتبقى نفس الكلمة ازاي هي اصلها يصدون ماشي؟ هتطلقى نون التوكيد بقت ايه؟ يصدوننك في ثلاث نونات هتشيل النون الاولانية يبقى يصدوننك بداية النون التوكيد سكون وفي واو سكون فهتشيل الواو فيبقى يصدوننك فسواء انت حطت جزم او حطتش جزم هتطلع في الاخير يصدوننك فهم معنى ولا مش أن نون رفع حذفة تخفيها تقول الأمثال ثم التقى سكنان أصله قبل دخول الجازم يصدون النك فلما دخل الجازم هي حذفت النون فالتقى سكنان الواو والنون فحذفت الواو لإعتلالها وجود دليل يدل عليها واتضم وقدر الفعل معربا ليه بقى قال لك ليه معرب مع ان أنت الظاهر قدامك كده يصد النك الدال بتاعة الفعل شبكة في نون التوكيد قال لك ليه لأنه في محذوف فهي أصلاً قدر, مع... قدر يعني الأصل يا صدون ففيه واو دي الأصل بس إحنا شلناها فعشان كده بنعلب وقدر فعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظاً يعني إنها ظاهرة في اللي هي في الظاهر كده وإن دانها مباشرة ولكنها بتعرب عشان هي في الحقيقة منفصل عنه تقديراً وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلاً تفضل <تصفيق> الفصل اللي هو المفضل دوت ليه واو؟ <تصفيق> المقدة ده ده ورد يفصل في الفعل والنون التوكيد اه الوضع برضو تسمعون اصلها ايه تسمعون ماشي صح وبعدين هنحط نون التوكيد بتسمعون نا ماشي عندنا تبقى تسمعون نا والنون الاوليانية بتاعت الفعل الاصلي اللي حزفت فنون التوكيد هي اللي موجودة ونون التوكيد اللي الموجودة اولها نون ساكنة واللي قبلها واو والاثنين ساكنين يبقى هنشيل الايه هنشيل يبقى لا تسمع لا فهم معانا تمام انا ليه عشان توالي الانثان اه ولا عشان الجزم ف... انت ممكن تجيبها من ناحيتين كده كده كده. اه بس حتى لو ما فيش جزم هي تتحذف برضه عشان تولي الأمثال وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين نحو يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقم إيه زيد طالما مش متصل من التوكيد ولا متصل من النسوة هيعرب فالأصل في الرفع إلا إذا سبقه ناصب زي لن يقوم لن يعني حرف لن لن يقوم زيد أو سبقه جيزم زي حرف لم لم يقم زيد ماشي صلى الله عليه وسلم الحرف بقى هي ايه هيطول شويه بس نخلي شاء الله ماشي سبحانك اللهم وبحمدك